بوك تو موتيات دور خمسة وسبعون خمسة وسبعون قانون داك هانو ايك الاسباب واحد ابداو الاسباب واحد ابني لماذا لا تأتي؟ لماذا لا تأتي؟ آب هوا خوب سيء جدا. الطقس سيء جدا. عمي آسشینا کارون آب بيشون خراب. لا آتي لان الجو سيء جدا. لا آتي لان الجو سيء جدا. সে কেন আসছে নিমন্ত্রণ করা হয়নি আসছে না কারণ তাকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি ولا ياتي لانه غير مدعو تومي كانو اشونا لماذا انت لا تاتي ليس معي وقت ليس معي وقت عمي اششينا كارون لا آتي لأني ليس معي وقت لا أتي لاي ليس مع وقت؟ طبك <تصفيق> تحنا لماذا لا تبقى؟ لماذا لا تبقى؟ أمر هناقالجكبي <تصفيق> مازل ع أن أاشتغل ماذال علي أن أاشتغل؟ আমি থাকছি না কারণ আমার এখনো কাজ করতে হবে আপনি কেন এখনি চড়ে যাচ্ছেন কারণ আমি ক্লান্ত আপনি কেন এখনই চলে যাচ্ছেন تريد أن تسافر لماذا صرت تريد أن تسافر؟ إيطا مده ديري هويه جاتحي الوقت صار متأخرا الوقت صار متأخرا آمي چول جاتحي كارون إيطا ديري هويه جاتحي أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا أنا أسافر لأن الوقت صار متأخراً